صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إياك غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا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 وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يقفر بها ان اذا سمعتم ايات الله يقفر بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إن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 وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَحْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن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 سَوَّلُوا وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلا قَلِيلا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَهَ هَؤُلاء وَلا إِلَهَ هَؤُلاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصو دينهم وأخلصو دينهم لله فأولئك مع المؤمنين.